اللهم الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الملك فقط بس الملك يوم ما Oh, Amen. sa ta rei na meshita senhaia uadila salem allah allah allah o na bah Allah <laughs> <laughs> ka تحرف في وجوه النفرة النعيم يسقون من Oh, I'm... na No, no, no, no, no. Thank you, Dr. Arne. No. Yeah. n El... Allum bayyadi, obbene caui, bayyadi, Allahu Akbar, la ilaha illa hum, la ilaha illa hu, ta'alil, in Aww.